واستبق الباب وقدت قميصه من دور وألف يا سيد آل ذا الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دور وألف يا سيد آل قالت ما جزاء بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب ألي قالت ما جزاب من أراد بأهلك سوءا